وان شاء الله ابناؤنا طلابنا واصحابنا ومنهم الشيخ احمد بن محمد الشحي والشيخ احمد بن مبارك المزروعي والشيخ هشام بن خليفه الحوسني والشيخ يوسف بن حسن الحمادي وغيرهم ان شاء الله الزموهم الزموهم بالجلوس لكم نعم وانا معكم ان شاء الله